شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دي مثلكم هذه التلاوه من موقع الطريق